وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالتَّهِ تَقُولُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُ اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ لا تقوم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أم والهم إلى أم والكم إنه كان حوبا كبيرا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 ثم ألا تعذلو فواحدة أو ما ملكت أي ذلك أذنا ألا بردقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم فِيهَا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ لَيَاكَمَا حَتَّى إِذَا بَلَغُنَّ نِكَاحًا فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا غَائِرًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَ كل بين معروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا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 ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانسيين فإن كن نساء فوقثنتين فلهم نسول سامتة رق وإن كانت واحدة فله النص ولأبا ريح لكل واحد منهم مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له فلهم فلأمه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباءكم تَدَوُّنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا